والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّرنا عنهم سجئاتهم ولنجزيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن أَهْدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن دخلنهم في الصادحين وبن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله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 نالله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين وقال الذين كفوا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ونحنم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن افقالهم وافقالا مع افقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون وَلَقَدْ أَبْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا قُمْ فِي عَامٍ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ